بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين وبعد فلا نزال في المعمولات التبعيه وقد تقدم الحديث عن اثنين وهما الصفه والعطف بواسطه احد حروف العطف هو ما يسمى عطف النسق والآن نتحدث عن التوكيد وهو النوع الثالث من المعمولات التبعية والتوكيد يقال فيه التوكيد ويقال فيه التأكيد ويقال فيه التاكيد بتسهيل الهمزة تخفيفا معناه التقوية والتقرير فإذا أكدت ما سبق من كلام يعني أنك قويته وقررته والتوكيد ينقسم إلى نوعين توكيد لفظي وتوكيد معنوي التوكيد اللفظي التقرير والتقوية تكون للمعنى واللفظ معنى يعني أنت تؤكد اللفظ وتؤكد المعنى يعني اللفظ هدف والمعنى هدف أيضا كل منهما هدف قائم بذاته فأنت تريدهما معا تريد اللفظ مع معنى ولذلك تكرر اللفظ الأول أدرس أدرس أدرس الثاني فعل أمر مؤكد طبعا أدرس الأول فعل أمر مبدع على السكون وأدرس الثاني توكيد لفظي مبني على السكون طبعاً التوكيد اللفظي إعرابه نفس إعراب المؤكد اذا التوكيد يكون في الأسماء توكيد اللفظي يكون في الأسماء ويكون في الأفعال ويكون في الحروف اي فيمكن أن أؤكد فعلا ماضيا مضى مضى زمان المسره مثلا ويمكن ان يكون المؤكد فعل فعلا مضارعا ياتي ياتي الفرج ويمكن ان يكون المؤكد فعلا ماضيا ادرس ادرس مثلا هذا بالنسبه للافعال يمكن ان يكون المؤكد اسما جاء زيد زيد سواء كان الاسم مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا رأيت زيدا زيدا مررت بزيد زيد ويمكن أن يكون التوكيد حرفا تقول نعم نعم قد كان كذا فأكدت حرف الجواب بحرف جواب آخر فإذا التوكيد يكون في الأسماء وفي الافعال وفي الحروف ويكون أيضا في الجمل سواء كانت الجمل اسمية أو فعلية جاء زيد جاء زيد هنا أكد جملة كل الحروف تؤكد ولكن حروف النصب أو حروف الجر أو حروف الجزم تؤكد يعاد معها معمولها لم يدرس لم يدرس زيد فأنت الحرف لا يذكر وحده لا تقول لم لم يدرس زيد البعض قال حروف النفي تؤكد بتكرارها ولا نحتاج إلى ذكر معمولها والذي لاحظت من خلال متابعتي في علم النحو من خلال دراستي فيه أن الحرف العامل يؤكد بإعادة معموله لم يدرس لم وأما الحرف غير العامل فيمكن أن يؤكد بتكرار لفظه مثل لا لا كقول الشاعر لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وأهودا لا لا فأكد بتكرار بتكرار لفظ لا فالحروف العاملة يمكن أن نجعل هذا ضابط وهو ضابط من من عندي وليس من النحات يعني من خلال متابعتي ويحتاج إلى التدقيق لكن هذا الضابط لا أراه إلا لا أرى المسألة إلا هكذا إن كان الحرف عاملا فيؤكد بتكرار معموله معه وإن لم يكن الحرف عاملا فيؤكد بتكرار لفظه فقط. أي نعم. تؤكد أيضا الجمل الفاظا ومعانية مم. سواء كانت الجمل اسمية أو فعلية. زيد قائم زيد قائم. أكد جملة اسمية بجملة اسمية. مم. قام زيد قام زيد. أكدت جملة فعلية بجملة فعلية. التوكيد طبعا تابع. وبالتالي فهو معمول بالتبعية لأنه يعرب بنفس إعراب المؤكد نحن في عندنا ثلاثة أركاب مؤكد ومؤكد وتوكيد طيب هذا بالنسبة للتوكيد المعنوي، اللفظي بقي النوع الآخر وهو التوكيد المعنوي التوكيد المعنوي التركيز فيه على المعنى أنا أؤكد المعنى ولكن هذا التوكيد للمعنى من خلال لفظ الفرق بين التوكيد اللفظي وبين التوكيد المعنوي أن التوكيد اللفظي يكون بنفس اللفظ الأول أما التوكيد المعنوي فيكون بألفاظ مخصوصة استعملتها العرب للتوكيد وهي كلمة كل مثل كلمة نفس وكلمة عين تقول يا أزيدن نفسه يا أزيدن عينه يا القوم كلهم رأيت الزيدين كليهما رأيت الهندين كلتيهما يعني, يعني شخص التوكيد المعنوي محصور في كل نفس وعين محصور في ألفاظ منها طبعا قلنا النفس والعين وكل وجميع و كلا وكلتا وأجمع وجمعاء وجمع وأبتع وأبصع وأكتع بعضهم يضيف هذه فمجموع في هذه الألفاظ جميل جميل أي التوكيد المعنوي محصور بألفاظ خاصة التوكيد المعنوي عندما تريد أن تؤكد تقول جاء القو جاء زيد نفسه زيد مؤكد نفسه مؤكد هنا رفع احتمال مجيء كتابه أو مجيء رسوله أو مجيء خبر عنه يرفع احتمال المجاز عن المؤكد التوكيد المعنوي فزيدون فاعل ونفسه توكيد معنوي مرفوع وعلى رفعه الضم الظاهر وهو مضاف والهاء مضاف إليه ومن المتصل على الضم في محل جر مضاف إليه وأيضا تقول رأيت زيدا نفسه ومررت بزيد نفسه جاء زيدون عينه رأيت زيدا عينه مررت بزيد عينه وجاء القوم كلهم ورايت القوم كلهم ومررت بالقوم كلهم وجاء الزيدان كلاهما ورايت الزيدين كليهما ومررت بالزيدين كليهما وجاءت الهندان كلتاهما ورايت الهندين كلتيهما ومررت بالهندين كلتيهما ويمكن ان يؤكد المثنى بلفظ نفس وعين يقول جاء الزيدان نفساهما ورأيت الزيدين نفسيهما ومررت بالزيدين نفسيهما عينهما عينيهما أيضا الهنداني نفساهما عينهما نفسيهما عينيهما والجمع أفضل يعني يمكن أن تجمع وتأتي بضمير المثنى وهذا أفضل تقول جاء الزيدان أنفسهما أفضل من نفسيهما أفصح يعني ورأيت الزيدين أنفسيهما ومررت بالزيدين أنفسيهما وجاءت الهندان أنفساهما ورأيت الهندين أنفسيهما ومررت بالهندين أنفسيهما اعينيهما أعينيهما, أعينيهما اعينيهما طبعا صغت الجمع مع إضافة ضمير التثنية أفضل من الإفراد هذه الفاظ التوكيد طبعا يشترط دائما في التوكيد المعنوي أن يضاف إلى ضمير المؤكد نفسه كلهم أنفسهما هذا أبرز الشروط فيه شروط أخرى لكن أبرز شروطه أنه يضاف إلى ضمير المؤكد هذا خلاصة ما يمكن أن يقال عن التوكيد التوكيد بنوعيه اللفظي والمعنوي تابع لما قبله تابع للمؤكد في إعرابه يقول والثالث التأكيد الثالث من المعمولات التبعية التي يتوسط بينها وبين متبوعها واسطة لفظيه فيعرب بنفس إعراب الواسطة التوكيد فإن الواسطة اللفظية هي المؤكد والتوكيد يعرب بنفس إعراب المؤكد العامل تسلط وواشرة على المؤكد والتوكيد تبع المؤكد في ظهور اثر العامل عليه يقول نحو أطلب الإخلاص الإخلاصة أطلب فعل أمر وبدأ على السكون وحرك بالكسر لتقاء الساكنين والفعل مستتر وجبا تقدره أنت الإخلاص مفعول به منصوب على نصبه به الفتح الظاهر على آخره الإخلاصة توكيد منصوب على نصبه به الفتح على آخره هذا التوكيد لفظي أم معنوي لفظي لأننا كررنا اللفظ الأول بذاته فنحن نريد توكيد اللفظ وتوكيد المعنى معا ونحو اترك الذنوب كلها اترك فعل أمر مبني على السكون وحرك بالكسر الاتقاء الساكنين الذنوب مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحة الظاهرة على آخره كلها توكيد معنى ومنصوب وعلامه نصبه الفتحة كلها وهو مضاف بل هذا مير متصل يبني على السكون في محل جر مضاف إليه شيخ أريناه آياتنا كلها كلها, كلها آياتنا آياتنا آياتنا أي آياتنا هذا آياتنا منصوب و... وعلى نصبه الكسرة نيابه عن الفتحة كلها توكيد منصوب لانه جمع المؤنث السالم تكون على نصبه الكسرة بس شيخ أريناه فعل ومفعول به صح؟ وفعل به أول آه اياتنا وفعل به ثاني إيه؟ كلها إذن. كلها توكيد لأنه آياتي منصوب وليس مجرور مم. لكن منصوب بحركة إعرابه وحركة نائبة عن حركة الاعراب الأصلية إذن بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن التوكيد ننتقل الى النوع الرابع من العواء المعمولات اللفظيه التبعية وهو البدل والبدل في اللغة الخلف أو العوض أقول جاء أبو حفص عمر يمكن أن أستغني عن أبي حفص وأقول جاء عمر فالمقصود بالحكم هو الثاني التابع المقصود بالحكم طبعا الأول المبدل منه على نية الإهمال فقط هو واسطة لفظية نعم التابع المقصود بالحكم دون متبوعه يعني الآن تقول جاء القوم كلهم هنا التابع مقصود بالحكم والمتبوع مقصود بالحكم أما في البدل تقول أكلت الرغيف ثلثه فالرغيف في حكم المهمة لأنك أنت لم تأكله كله وإنما أكلت الثلث فالثلث هو المقصود بالحكم بالأكل دون الرغيف وكذلك في الحكم الإعرابي الثلث هو المقصود ولكن الرغيف واسطة لفظية <تصفيق> أي نعم طبعا البدل على عدة أنواع أبرزها بدل, بدل كل من كل وبدل كل من كل أو بدل الكل من الكل ان صح التعبير بعض النحات لا يجيز وصل الألف واللام بكلمة كل وبعض فيقول بدل كل من كل أو بدل بعض من كل ولا يجيز أن يقال بدل الكل من الكل وبدل كل من كل يمكن يسميه ابن مالك بدل المطابقة لأن الثاني مطابق للأول يعني الثاني يدل على نفس معنى الأول مثال ذلك أن تقول جاء أبو حفص عمرو جاء فعل ماضي يبدأ على الفتح أبو فاعل مرفوع عن ترفعه الضمة أبو مضاف حفص المضاف عم. إليه عمرو بدل عامة رفعه الواو ونيابة عم. عن الضمة لأنه من الأفعال من الأسماع الخمسة وهو مضاف عمر مضاف وحفص المضاف إليه مجرور عن جره الكسرة عمرو بدل كل من كل مرفوع وعلامة رفعه الضمة ناشي؟ ماشي؟ ماشي يمكن أن يكون البدل بدل بعض من كل يكون الثاني جزء من الأول وليس كله سواء كان هذا الجزء أكثر من المتبقي أو أقل من المتبقي تقول أكلت الرغيفة ثلثه أو أكلت الرغيفة ثلثيه لا إشكال أكلت فعل الماضي يبني على السكون للاتصال بالتاء بالتأ والتأ ضمير متصل يبني على الضم في محل رفع فعل الرغيف مرفول به منصوب عن المصب الفتحة ثلثه بدل بعض من كل منصوب عن المصب الفتحة ثلثة طبعا ثلثة مضاف لها ضمير متصل يبني على الضم في محل جر مضاف إليه هذا بدل يسمى بدل البعض من كل هناك بدل يسمى بدل الاشتمال بدل الاشتمال وبدل الاشتمال ضابطه أن تكون بين الثاني والأول علاقة هذه العلاقة ليست علاقة كلية وجزئية كما لاحظنا في بدل المطابقة وفي بدل بعض من كل العلاقة أمر آخر غير الكلية والجزئية قد تكون العلاقة الملك الثاني مملوك للأول وقد تكون العلاقة الوصف أو الاشتمال الثاني صفة يشتمل عليها الأول وقد تكون العلاقة يعني المهم علاقة غير الجزئية علاقة نسب رأيت زيدا أخاه في علاقة بين الأول والثاني قائمة ولكنها ليست علاقة ليست كون الأول جزء هذه مستقيمة في اللغة العرب رأيت زيدا أخاه أي مستقيمة أي ف